بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عُرْفًا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن ما توعدون لواقع فإذا النجوم طمسا وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أخرتت لأي يوم أدلت ليوم الفصل وما ما دراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّمَّا هَيِّنٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ رَّقَضْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أو أمواتا؟ وجعلنا فيها رواش يشم قات واسقيناكم ما أفراته وين اليوم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 إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون Wahyu ilmu esail Mukadhibin. Haa da yaa mu al Faw. Jaa mgna kum wal awal. Fa in kaa lakum kaidun fa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 يوم إذ للكذبين، فبأي حديث بعده يؤمن؟